بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماء هو الذي خلقكم رقم ويا لن مو مان is 1 دا فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين All in. دیں بھی كحجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وَلَأَ شرك ل حذ اللہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِعِبَادِهِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا آتَىٰ وَالَّذِينَ شيء وعمن قالن kantu se ku a qu a fusan I right. ولا <تصفيق> قديج نئی مئی مئی مین دِفْعُ الصَّلَّى آيَاتِ لِقَوْمٍ لَّمْ وصلنا الآيات لقوم يفقهون شم ور شيء و و شيء عندي ذلك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا tell پہ in So, فصلنا <تصفيق> الآن رو نر ان الْإِنسِ وَقَالَ فذلك نولي بعض دو الز مختلفًا أُقُلغ وَ الزيتونَ وَرور م نَبوتَ شاءِ ذ الصادق لا تسرفوا обучение غير علم. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّاسِ فقل ربكم ذو رحمة واسعة ن ت پوت م لاک Okay. Like. و کلو ملتی تفت قبل کتی قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات تِلاَهِ وَصَدَّ فَعَنْهَا تینگ مل مل بوک تیاں بو ويسبت في إيمانها خيرا قل ان يا نوش يا شيء مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا